يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حليما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منه منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون